124. بسم الله الرحمن الرحيم 125. والضحى 126. والليل إذا سجى 127. ما ودعك ربك وما قلى 128. وللآخرة خير لك من الأولى 129. ولسوف يعطيك ربك فترضى 114. ألم يجدك يتيما فآوى 115. ووجدك ضلا فهدى 116. ووجدك عائلا فأغنى 117. فأما اليتيم فلا تقهر وأما أنهر وأما بمنعمة ربك فحدث